أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الداة من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ الْكَافِرِينَ ۚ أَلَمْ يَسْمَعْ بِهَا مِنْ قُرْبٍ أَوْ تَعْلُو عَلَيْهِ ۚ قُلْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمدهم ترونها وألقى في الأرض رواثيا أم تميد بكم وبث فيها وألقى في الأرض رواثيا أم تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء أم فأنبكتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين بدونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا قمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني الحميد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 حملته أمه وهنا على وهن وَفِصَالُهُ في عامين أنشكر لي ولوالبيك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا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 إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَرَّ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاذ عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ غَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِينَ أَفَسُّ تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِينَ أَفَسُّ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ